بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد والرشاد ونسألك أن تجعل هذا العمل لله ومع المجلس الثالث من مجالس شرح أصول الفقه وبعون الله تعالى سنبدأ بالباب الأول وهو باب الأحكام باب الأحكام نقول وبالله التوفيق أن هذا الباب يحتوي على على أربعة فصول الفصل الأول الحكم الثاني الحاكم الثالث المحكوم فيه الرابع المحكوم عليه هذه نقول أن مباحث الأحكام أو باب الأحكام نسميه باب الأحكام كأصول الفقه كما قسمت سائل العلوم إلى أبواب أو إلى كتب والباب يقسم إلى فصل والفصل يقسم إلى مسائل فاصول الفقه أصول الفقه كغيره من العلوم قسم فمثلا تجد الفقه قسم إلى كتب كتاب الطهارة كتاب الصلاة كتاب الصيام كتاب الزكاة كتاب الحج البيوع إلى غير ذلك من الأبواب النح قسم الأصول قسم فالأصول قسم إلى كتب إلى كتب علم أصول الفقه قسم إلى كتب فمثل الكتاب الأول أو الكتاب الأول كتاب الأحكام ثم بعد ذلك مثل كتاب الأدلة ثم بعد ذلك كتاب كتاب القياس إلى غير ذلك من التقسيمات وكل مصنف له نظام معين أو طريقة معينة في التقسيم الحاصل أننا سنبدأ بكتاب الأحكام, كتاب الأحكام من أصول الفقه أو أبواب الأحكام من أصول الفقه والغرض من التقسيم عموما التسهيل والتيسير يعني كانت الكتب القديمة كتب الأوائل كانت غير مقسمة غير مرتبة فالغرض كما ينقلون عن عن الزمخشري أنه يقول أن الغرض من تقسيم العلوم إلى, أبو... إلى كتب وإلى أبواب وإلى فصول وإلى مسائل التقسيم والتنشيط وسهولة البحث فمثلا فمثل... في كتاب الفقه قسمة إلى إلى أبواب أو إلى كتاب الطهارة، إلى كتاب الصلاة، إلى كتاب الصيام. فلو أن المسائل غير مقسمة، أنت إذا رغبت أن تحتاج إلى جزئية معينة من كتاب الطهارة، أين سلا ستجدها؟ لا بد أن تبحث عنها في كتاب الطهارة. كذلك جزئية معينة في كتاب الصلاة ترجع إلى كتاب الصلاة. فكذلك علماء صول الفقه كغيرهم قسموا أبواب أصول الفقه. إلى كتب الكتاب الأول مثلا كتاب الأحكام يشتمل على أربعة أبواب الباب الأول الحكم الباب الثاني الحاكم الباب الثالث المحكوم فيه الباب الرابع المحكوم عليه هذه أربعة أبواب يشتمل عليها كتاب الأحكام الأصول الفقه الباب الأول الحكم نقول الثاني الحاكم وأكرر الثالث المحكوم فيه الرابع المحكوم عليه من أين أتت هذه التقسيمات هذه التقسيمات نأخذ مثال الصلاة أداء الصلاة أداء الصلاة هذا حكم شرعي أداء الصلاة حكم شرعي إذاً هذا هو الحكم من الحاكم الحاكم هو الله الذي حكم بأن الصلاة حكم شرعي هو الله من المحكوم فيه درجة هذه الصلاة، درجة الصلاة، هل هي مستحبة أو مباحة أو فريضة؟ المحكوم في أن حكم الصلاة أو نوع هذا الحكم الوجوب أو الإيجاب، من من المحكوم عليه بأن يؤدي الصلاة؟ المحكوم عليه والمكلف، المحكوم عليه والمكلف. نقول الزكاة حكم شرعي، حكم شرعي، أداء الزكاة حكم. شارعي. يبقى إذن الاربع أبواب الذي معنا هذا الزكاة حكم شرعي من الذي حكم عنها حكم شرعي الحكم هو الله من المحكوم فيه او من نوعية المحكوم به المحكوم به الإيجاب الزكاه واجبة من المحكوم عليه المكلف هذه اربع أبواب من أبواب السوء من أبواب الأحكام نبدأ بعون الله تعالى الباب الأول الحكم الباب الأول الحكم الحكم لغة هو المنع. الحكم لغة من معاني الحكم المنع. ومنه قيل القضاء حكم عندما يقضي القاضي نسأل سؤال بما حكم القاضي يعني بما قضى القاضي. ومنه سمي القضاء حكم لماذا سمي حكم لأنه يمنع من غير المقضي به. القاضي حكم بكذا فلا يم... فلا نعدل عن الحكم هذا. ولذلك سمي القضاء حكم لأنه يمنع يمنع من غير ما يقضى به، وقال ابن الأثير الحكم هو العلم والفق والقضاء بالعدل من معاني كلمة الحكم آني من, من من اللغة تأتي بمعنى العلم والفق وتاتي بمعنى القضاء بالعدل وعلى الأول أي المنع منع الحكم بمنع المنع قول جرير ح الشعراء أبني حنيفة أحكم سفهاءكم امنعوا فالحكم هنا بمعنى المنع أبني حنيفة احكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب ويبقى إذن المعنى الأول من معنى الحكم المنع ومن, ومن الحكم بمعنى المنع أيضا من الشواهد أيضا حكمة اللجام وهي ما أحاط بحنك الدابة سميت بذلك لأنها تمنعها من الجري الشديد الحكم القطعة من الحديد التي توضع على حنك الدب حتى تمنعها من الشروط تسمى الحكمة لأنها تمنعها من الشروط والحكم أيضا يأتي بمعنى العلم والفق قال تعالى وأتيناه الحكمة صبية أي آتيناه علما وفقا الحاصل أن طبعا نحن قلنا أن هذه الدروس هي عبارة عن شرح ملخص كتبناه يحمل اسم الملخص في أصول الفقه الملاخص في أصول الفقه، لذلك كل مسألة سنتعرض لها، سنعطيها تلخيص في في النهاية. تلخيص هذه المسألة الحاصل أن الحكم يأتي في اللوا بأكثر من معنى. يأتي بمعنى المنع، ويأتي بمعنى يأتي بمعنى المنع، ويأتي بمعنى العلم والفقه، ويأتي بمعنى العلم والفقه، ويأتي بمعنى القضاء. إصطلاح تعريف الحكم إصطلاح في إصطلاح من اي في اصطلاح علماء الفقه في اصطلاح استغفر الله اسف اي في اصطلاح علماء الأصول في اصطلاح علماء الاصول فكل كلمة لها تعريف عند اهل الاصطلاح فمثلا اهل الحديث مثل كلمة كلمه السنه كلمه السنه ما تعريف السنة لغة يعني في اصطلاح علماء اللغه الطريقه سواء كانت مذمومه أو محموده في اصطلاح علماء الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير في اصطلاح الفقهاء كلمة سنة في الفرض مقابل أقصد مقابل الفرض فرض وسنة فكلمة حكم في اصطلاح علماء الأصول ومعنى كلمة صلاح ستتكرر معنا كثيرا ما مع لغة واستلاح لغة واستلاح لغة واستلاح معنى لغة واصطلاحا معنى اصطلاح أي اتفاق أهل فن على تسمية شيء بشيء معين تسمية إصطلاح فن معين على تسمية شيء معين على تسمية شيء بشيء معين إصطلاح علماء الأصول على تسمية الحكم فقالوا الحكم قالوا الحكم يأتي قبل ان نتكلم عن عن الحكم في إصطلاع علماء الأصول نتكلم على تعريف الحكم عموما عموماً في الاصطلاح قالوا أن الحكم ينقسم إلى ثلاث أقسام عقلي عقلي وعادي وشرعي هذا الحكم الحكم ابتداء إثبات شيء لشيء كأن تقول زيد قائم أثبت إلى زيد القيام أو زيد جالس أثبت إلى زيد الجلوس وهو ينقسم بالاستقراء إلى ثلاثة أقسام عقلي ما معنى عقل؟ ما معنى حكم عقلي؟ أي معنى عقلي حكم عقلي هو ما يعرف فيه النسبة بالعقل. فمثلا عقلا الكل أكبر من الجزء والواحد أقل من الاثنين هذا حكم ولكن بما عرف بالعقل عرف بالعقل هذا يسمى حكم عقلي. الحكم الثاني حكم عادي حكم عادي وهو ما عرف بالعادة بالتجربة عرف أن أن, أن العشب المعين مسهل للمعدة بالتجربة عرف أن النار حارقة بالتجربة هذا يسمى حكم النار حارقة النار حارة عرف بماذا بالتجربة الواحد أقل من الاثنين عرف بماذا بالعقل الحكم الثالث أو النوع الثالث من الأحكام الحكم الشرعي وهو ما عرف بالشرع وهو موضوع هذا المبحث. تعريف الحكم الشرعي في الصلاح وهذا الذي يهمنا الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق خطاب الله المتعلق بأفعال المكلف بالاقتداء أو التخيير أو الوضع نعيد تعريف الحكم الشرعي في تعريف الحكم في الاصلاح علماء الأصول هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلف بالاقتداء أو التخيير أو الوضع ما معنى هذا الكلام شرح نشرح هذا التعريف نقول الحكم هو خطاب الله الخطاب هو توجيه اللفظ المفيد إلى الغير يعني ألقى الرئيس خطابا القى الأمير خطابا يعني وجه لفظا مفهوما لجماعة من الناس فمعنى الخطاب هو توجيه اللفظ المفيد إلى الغير بحيث يفهم هذا الخطاب يفهم هذا اللفظ ويسمعه يسمعه ويفهمه يبقى أزلا معنى الخطاب هو توجيه اللفظ المفيد توجيه اللفظ المفيد إلى الغير إلى الغير بحيث يسمعه ويفهمه هذا معنى الخطاب خطاب الله إضافة الخطاب إلى الله تعالى خرج بذلك خرج بذلك خطاب غير الله من الإنس والجن والملائكة فلا يسمى حكما. لا يسمى حكماً شرعياً فخطاب الملائكة لا يسمى حكماً شرعياً خطاب البشر لا يسمى حكماً شرعياً خطاب الجن لا يسمى حكماً شرعياً لأن التشريع لا يكون إلا لله وكل تشريع لغير الله هو تشريع باطل قال تعالى إن الحكم إلا لله وقال تعالى وما اختلفتم في شيء فحكمه إلى الله إذا المراد بخطاب الله هو الخطاب المباشر مثل ماذا؟ مثل القرآن والسنة أو المبني على الخطاب المباشر كالإجماع والقياس هذا مبني من أين أخذنا الإجماع؟ نقول, أجمع أهل الم... نقول في أي مسألة من, المس... من المسائل أجمع أهل العلم على حرمة كذا من أين هذا الإجماع؟ هذا الإجماع له دليل مبني على الكتاب والسنة فهذا خطاب لله الإجماع دليل شرعي لأنه خطاب لله ولكن خطاب غير مباشر مأخوذ من الكتاب والسنة اتفق العلماء أن هذا الأمر مباح وهذا الأمر حرام قياسا على كذا من أين اخذ هذا القياس من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن خطاب الله قد يكون مباشر مباشر قد يكون مباشر وهو الكتاب والسنة وقد يكون مبني على المباشر وهو و والقياس المتعلق بأفعال المكلف إذن الحكم الشرعي هو خطاب الله وعرفنا الخطاب هو اللفظ هو توجيه اللفظ المفيد للغير لفظ موجه هو توجيه اللفظ المفيد للغير بحيث هذا الغير يسمعه ويفهمه وقلنا خطاب الله خرج بذلك خطاب غير الله فخطاب غير الله لا يسمى شرعا المتعلق بأفعال مكلف طيب الله عز وجل يقول شهد الله يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم هذا خطاب من من؟ من الله ولكن ليس حكم شرعي لماذا؟ لأنه غير موجه للمكلف إذن الحكم الشرعي لابد أن يكون خطاب من الله ولا بد أن يكون متعلق بفعل المكلف متحدث عن حكم خاص بالمكلف فمثلا نقول المتعلق بأفعال مكلف خرج بذلك الخطابات الواردة من الله تعالى التي لا تتعلق بفعل المكلف مثل ماذا مثل كقول كقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو هذا متعلق بذات الله فليسمى حكما في الاصطلاح وكقوله تعالى خالك كل شيء هذا متعلق بفعله تعالى فلا يعتبر حكما شرعيا وكقوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم هذا خاص بزوات المكلفين ليس له علاقة بالتحريم ولا بالإباحة ولا بالفرضية ولا بالسنية ولقد خلقناكم لا يأخذ منه لا إيجاب ولا سنية قال تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة هذا لا يأخذ منه لا إيجاب ولا ند إنما هذا خاص بالجمادات قال تعالى يا جبال أوبي معه والطير هذا خطاب من الله ولكن خاص بالحيوانات لا علاقة له بالمكلف فهذه خطابات من الله تعالى ولكنها لا تتعلق بفعل المكلف إذن تعريف الحكم هو خطاب الله الخطاب وتوجيه اللفظ المفيد للغير بحيث يسمعه ويفهمه خطاب الله وقلنا خطاب الله خرج بذلك خطاب الملائكة والبشر والجن لا يسمى حكما شرعيا المتعلق لا بد أن يكون هذا الخطاب متعلق بفعل المكلف بفعل المكلف أما خطاب غير متعلق بفعل المكلف كقوله تعالى ويوم نسيل الجبال هذا لا علاقة له بفعل المكلف المتعلق أي المرتبط والمقصود أن يشترط في خطاب الله تعالى أن يكون مرتبط بفعل المكلف كإيجاب أمر أو تحريم أمر أو إباحة أمر أو جعل شيء سبب لشيء أو شرط لشيء هذا هو المعنى من قول, من قول المعرف أو من, من القول في التعريف المتعلق بفعل المكلف يبقى بد أن يتوفر في الخطاب جملة من الأمور حتى يسمى حكما شرعيا أولا أن يكون خطاب من الله فكل خطاب من غير الله لا يخذ من حكم شرعي الأمر الثاني أن يكون متعلق بأفعال المكلف أن يكون متعلق بأفعال المكلف الحاصل أن الحكم الباب الأول من أبواب الأحكام الحكم الحكم لغة يأتي بمعنى المنع ويأتي بمعنى القضاء ويأتي بمعنى الفقه والفهم هذا معنى الآية الحكم الحكم في الصلاة عموما معناه إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه نقول زيد قائم أثبت له القيام نقول زيد جالس زيد جالس أثبتت له الجلوس وقلنا أن الحكم بالاستقراء ينقسم إلى ثلاث أقسام حكم عقلي أي يؤخذ من العقل كأن كالواحد أقل من الاثنين هذا لا تعرف بدليل شرعي لا تعرف بآية قرآنية لا تعرف بحديث نبوي لا تعرف بالتجربة بالمعمل لا إنما بالعقل الجزء أقل من الكل حكم عقلي حكم عادي أيها بالعادة والتجربة معروف أن المائس معروف أن النار حارقة عندما تضع ذلك على النار تحترق من أين أخذنا هذا؟ هل هناك آخر أنية تقول ذلك؟ هل هناك دليل عقل لا؟ إنما بالتجربة. عرف ذلك الإنسان بالتجربة. النوع الثالث الحكم الشرعي، وهو الذي وهو موضوع أصول الفقه. وقلنا أن علماء الأصول عرفوه فقالوا. فقالوا الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلف بالاقتداء أو التخيير أو الوضع. وقلنا بقية شرح التعريف نقول هو هو خطاب الله وعرفنا ما معنى خطاب الله المتعلق بأفعال المكلف بفعل المتعلق بأفعال أو بفعل الفعل في اللغة ما يقابل القول الفعل في اللغة ما يقابل القول والاعتقاد والنية هذا في اللغة يقال الفعل كالركوع والسجود والقول كقول سبحان الله والاعتقاد أن تعتقد امرا معينا ولكن في العرف يطلق على كل ما صدر من المكلف من قول أو فعل أو اعتقاد من قول أو فعل أو اعتقاد وهو المراد بفعل المكلف هنا. يعني عندما نقول في التعليم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلف أفعال المكلف المقصود الحركات فقط لا المقصود بها بأفعال المكلف هنا الفعل اللي هو الحركات القيام والركوع أو سائل الحركات والقول والقول سواء كان قول واجبا أو محرما أو غير ذلك أو النية الاعتقادات وما شابه ذلك الحكم التكليفي خاص بهذه الأمور قوله بأفعال المكلف المكلف هو كل من من شأنه التكليف وإن شئت قلت المراد بالمكلف البالغ العاقل الذي يفهم الخطاب ولم يحل بينه وبينه حائل هذا المكلف هو وسأتي معنا. ولكن سريعا هو البالغ معروف العاقل معروف الذي يفهم الخطاب يفهم الخطاب ولم يحل لا يوجد حائل بينه وبين فهم الخطاب كالجنون أو النوم أو غير ذلك هو خطاب الله المتعلق خطاب الله المتعلق بأفعال المكلف بالاقتداء ما معنى الاقتداء الاقتداء هو الطلب انتبه الاقتداء هو الطلب والطلب قسمان طلب فعل وطلب ترك الطلب انا اطلب منك اطلب منك لا تذهب هذا معناه طلب ترك اطلب منك اذهب هذا معناه طلب فعل وكل واحد من الاثنين ينقسم الى قسمين اما طلب فعل على سبيل الالزام واما طلب فعل على غير سبيل الالزام وكذلك طلب الطرك قد يكون على سبيل الإلزام وقد يكون على سبيل غير الإلزام. فصار معنا الاقتداء أعيد مرة ثانية الاقتداء معناها الطلب والطلب قسمان طلب فعل وطلب طرك وكل واحد من وكل واحد منهما ينقسم إلى قسمين طلب كل واحد أي طلب الفعل أو طلب الطرك ينقسم إلى قسمين جازم وغير, وغير جازم فإن كان طلب الفعل طلبا جازما فهو الإيجاب وإن كان طلب الفعل غير جازم فهو الندب وإن كان طلب الطرك جازم فهو الحرام أو التحريم وإن كان طلب الطرك غير جازم فهو المكروه يبقى صار معنا أربعة الآن قوله اقتداءً الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلف اقتداء او تخييرا التخيير معناه استواء استواء الطرفين اي لا يوجد فيه طلب فعل ولا طلب ترك وهو الاباحه فقوله ب... فقوله بالاقتداء والتخيير شملت الاحكام التكليفيه الخمسة الايجاب الايجاب الندب، الاباحه الإباحة، التحريم. من أين أخذنا ذلك؟ من أين أخذنا ذلك؟ نقول تعريف الحكم الشرعي بنقول إن احنا نقول أننا أخذنا الأحكام الشرعية الخمسة، الأحكام التكلفية، الأحكام التكلفية الخمسة من عبارة المؤل... من, عب... من, عب... من عبارة المصنف بالاقتداء او التخيير من أين أخذنا ذلك؟ قلنا تعريف الحكم الشرعي هو خطاب الله انتهينا خطاب الله الخطاب واللفظ المفيد الموجه الغير بحيث يفهمه ويسمعه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلف هذا الخطاب يتعلق بفعل المكلف بأفعال المكلف بالاقتداء قلنا الاقتداء هو الطلب وقلنا أن هذا الطلب قد يكون طلب فعل وطلب ترك، وقلنا كل واحد منهما ينقسم إلى قسمين، طلب على سبيل الجزم وطلب على غير الجزم، وطلب ترك على سبيل الجزم وطلب ترك على سبيل غير الجزم. فإن كان طلب الفعل بالجزم فهو الإيجاب، وإن كان طلب الفعل على غير الجزم فهو الندب، وإن كان طلب الترك على سبيل الحتم أو الجزم فهو التحريم وإن كان على سبيل غير الجزم فهو الكراهه وقلنا التخيير استواء الطرفين يبقى إذن صار معنا الآن الأحكام التكلفية خمسة الإجاب الندب الإباحة الكراهه التحريم هذه خمسة نقول في التعريف بالاقتداء او التخيير بالاقتداء أو التخيير أو الوضع أو هنا أو هنا للتقسيم أو هنا بمعنى المراد لفظ أو هنا للتقسيم والمراد أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين وقبل أن ننزل التقسيم نتكلم عن إحنا قلنا أو التخيير نقول بالاقتداء أو التخيير أو الوضع الوضع هو هنا الجعل جعلت شيئا وضعت شيئا جعلت شيئا ولفظ أو هنا للتقسيم والمراد أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي. حكم تكليفي وحكم وضعي. اللي هو الحكم الشرعي وسيأتي معنا الحكم الوضعي. نقول أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي. والحكم التكليفي عبارة عن خمسة أقسام والحكم الوضعي خمسة أقسام كما سيأتي معنا. والمراد بالحكم الوضعي مش الحكم الوضعي القوانين الوضعيه التي يضعها البشر لا المراد بالحكم الوضعي ما جعله الشارع ما وضعه الشارع ولذلك سمي وضعيا لأن الذي وضعه هو الشارع وسمي تكليفيا الحكم التكليف لأنه خاص بتكليف المكلف تكليف البشر الحكم الوضعي ما جعله الشارع سببا لشيء كجعل دخول الوقت سببا لإيجاب الصلاة أو جعله ما جعله سببا لشيء كجعل دخول الوقت سبب, ل... سبب لوجوب الصلاة أو مانعا كجعل الحيض مانعا من الصلاة أو القتل مانعا من الارث أو حكم بصحته أو, ف... أو فساده الذي يحكم أن هذا العمل صحيح هو الشارع والذي يحكم أنه فاسد هو الشارع أو حكم الشارع بخفته أو شدته وهو العزيمة و الرخصه وهو العزيمه والرخصة المسألة الأولى تحدثنا عنها حاصل ما تقدم تكلمنا عن المسألة الأولى من الباب الأول من الكتاب الأول ده احنا بنسهل بس مش بنصعب نقول ان معنا الآن نحن نتحدث في علم صلفق مقسم إلى كتب الكتاب الأول كتاب الأحكام كتاب الأحكام قلنا أنه يشتمل على أربعة أبواب الحكم الحاكم المحكوم فيه المحكوم عليه وتناولنا الباب الأول الباب الأول الذي هو باب الحكم باب الحكم من كتاب الأحكام باب الحكم وقلنا المسألة الأولى فيه تعريف الحكم قلنا أن الحكم ملغة معناه المنع من معانيه المنع ومن معانيه القضاء ومن معانيه الفقه والحكمة وقلنا أن معناه في الاصطلاة عموما معناه إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه وقلنا أنه بالاستقراء ثلاثة أقسام حكم عقلي حكم عادي حكم شرعي وقلنا أن الذي همنا في هذا الأمر هو الحكم الشرعي وقلنا أن الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلف أو المكلفين بالاقتداء أو التخيير أو الوضع وقلنا أن معنا هذا الكلام أن الحكم الشرعي لا بد أن يكون خطاب الله فكل خطاب من غير الله لا يسمى حكما شرعيا لا بد أن يكون من الله وقلنا لا بد أن يتعلق بأفعال المكلف فان كان هناك خطاب من الله لا يتعلق بفعل المكلف لا يسمى حكما يسمى شيء آخر خطاب للجمادات خطاب عن ذات الله خطاب عن الحيوان عن غير ذلك ولكن قصص في القرآن ولكن لا تسمى حكما شرعيا خطاب الله المتعلق بأفعال المكلف وقلنا المراد بأفعال المكلف ليس الفعل الذي هو مقابل للقول لا إنما نقول فعل مكلف من فعل أو قول أو اعتقاد بالاقتداء قلنا أن الاقتداء معناه الطلب أي الطلب من الله والطلب من الله عندما الله عز وجل يطلب من العبد حكم معين هذا الطلب قد يكون طلب فعل افعل وقد يكون طلب ترك لا تفعل وقلنا أن طلب الفعل ينقسم إلى قسمين على سبيل الجزم وعلى سبيل الحطم وينقسم إلى قسم آخر ليس على سبيل الحتم فإن كان طلب الأمر من الله طلب الأمر من الله على سبيل الحتم هو الفرض وإن كان على غير سبيل الحتم فهو الندبة السنية وقلنا أن الترك قد يكون على سبيل الحتم فإن كان الأمر بترك كذا على سبيل الحتم والإلزام فهو المحرر وإن كان ليس على سبيل الحتم والإلزام فهو الكراه بالاقتداء هذا معنا بالاقتداء يبقى صار معنا من أقسام الحكم التكليف أربعة الإيجاب الندب الكراه التحريم في تعريف الحكم الشرب بالاقتداء أو التخيل استواء الطرفين ال وال يبقى صار معنا الآن خمسة أحكام تكليفية الإيجاب الندب الإيجاب الندب الإباحة الكراه التحريم نرجع إلى تعريف الحكم الشرعي بالاقتلاء او التخيير او الوضع قلنا أن الوضع الجعل ومعنى الجعل أن الله عز وجل جعل دخول الوقت سبب لايجاب الصلاة فهذا هو ال... وجعل الطهارة شرط في صحة الصلاة وجعل الحيد مانعا من الصلاة هو الذي جعل هذه الأمور من الذي قرر أن الحيد مانعا من الصلاة من الذي قرر أن القتل مانعا من الارث أو حكما بصحة الصلاة، فهذا الحكم الرابع اللي هو الصحة والفساد أو جعل العزيمة والرخصة، فهذا مع تعريف الحكم الذي تكلمنا عنه المسألة الأولى تعريف الحكم، المسألة الثانية أقسام الحكم، أقسام الحكم الشرعي، أقسام الحكم الشرعي نحن تكلمنا عن تعريف الحكم الشرعي أذكره هو خطاب الله المتعلق بأفعال المتعلق بأفعال المكلف بالاقتداء أو التخيير أو الوضع هذا هو تعريف الحكم الشرع عموما سواء كان حكم تكليفي أو حكم وضعي نقول أن الحكم الشرع الذي عرفناه ينقسم إلى قسمين حكم تكليفي حكم وضعي ما الحكم التكليفي الإيجاب الندب الإباحة الكراهه التحريم القسم الثاني من الأحكام من الأحكام الشرعية الحكم الوضعي. الحكم الشرعي نقسم إلى قسمين: حكم تكليفي وهم خمسة، حكم وضعي وهم خمسة أيضا. السبب، الشرط، المانع، العزيمة والرخصة واحد، العزيمة والرخصة واحد، العزيمة والرخصة، الصحة والفساد، الصحة والفساد. صار معنا الأحكام الشرعية الآن قسمين: تكليفي ووضعي. التكليف 5 إيجاب ندب إباحة كراها تحريم الحكم الوضعي سبب شرط مانع صحة فساد عزيمة رخصة خمسة أيضا وسائل الفرق بين الأحكام التكليفيه والأحكام الوضعيه المسألة الثالثة تعريف الحكم التكليفي تعريف الحكم التكليفي نحن عرفنا الأول الحكم الشرعي والحكم الشرع ينقسم إلى تكليفي ووضع تعريف الحكم التكليفي الحكم التكليفي أولا التكليف لغة هو إلزام ما فيه مشقة إلزام ما فيه مشقة وسمي بذلك لتعلقه بأفعال المكلف سمنا حكم تكليف لأنه متعلق بفعل المكلف الإنسان الذي كلف بهذا ومن ثم سمي حكما تكليفية فالتكليف اللغة معنى إلزام ما فيه مشقة أو شيء من المشقة وفي الاصطلاح وفي الاصطلاح نفس تعريف الشرع سنحذف منه كلمة نقول تعريف الحكم التكليفي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلف بالاقتداء أو التخيير حزفنا كلمة كلمة الوضع حزفنا كلمة الوضع لأنها خاصة بالحكم الوضعي يبقى إذن الحكم التكليفي هو نفس تعريف الحكم الشرعي ولكن تحذف من الحكم الشرعي كلمة فالحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأحكام المكلفين بالاقتداء أو التخيير أو الوضع هذا هو الحكم الشرعي احزف كلمة الوضع يبقى يسمى هذا تعريف الحكم التكليفي بحذف كلمة الوضع المسألة الرابعة والمسألة التي بعد, بعد ذلك وجه حصار الحكم التكليفي في أقسام خمسة يعني من أين أتينا ب قلنا تعريف الحكم التكليفي تعريف الحكم التكليفي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلف بالاقتداء أو التخير طيب هذا هو التعريف طب من أين أخذنا الخمسة؟ من أين أتينا بالو بالاجاب والندب والإباحة والقراهة والتحريم الأحكام التكلفية الخمسة من أين أخذناها من هذا التعريف؟ قلنا أن خطاب الله هو خطاب الله المتعلق بأفعال مكلف بالاقتداء معنى الاقتداء هو الطلب كما ذكرنا قبل ذلك الاقتداء هو الطلب خطاب الله المتعلق بالطلب طلب الطلب هنا الطلب هنا قد يكون كما أسلفنا طلب ترك أو طلب فعل افعل لا تفعل هذا طلب من الله عز وجل لا تقربوا طلب ترك أقيموا طلب فعل هذا الطلب من الله سواء كان في كتاب الله أو في سنة رسول الله أو مبني عليهما هذا الطلب قد يكون طلب فعل وقد يكون طلب ترك طلب الفعل قد يكون على سبيل الحتم واللزوم فهذا يسمى إيجاب وطلب الفعل أيضا قد يكون ليس على سبيل الحتم واللزوم فهو, فهو, فهو الندب طلب الطرق قد يكون على سبيل الحتم والإلزام اترك هذا فهو المحرم أو الحرام قد يكون طلب الطرق ليس على سبيل الحتم والإلزام فهو المكروه أو التخيير استواء الطرفين اللي هو الإيه الإباحة يبقى احنا الآن عرفنا عرفنا من أين أتينا بالأحكام التكليفية الخمسة خزنا من تعريف الحكم التكليفي قلنا أعيد مرة ثانية أن وجه الحصر في الأقسام الخمسة فهو أن في الأقسام الخمسة أن الخطاب الشرعي, الخطاب الشرعي أي المنصوب إلى الله عز وجل هذا الخطاب إما أن يكون طلبا او تخييرا إما أن يكون طلبا أو تخييرا الله عز وجل عندما يطلب منك في كتابه طلب خطاب شرعي هذا الطلب قد يكون طلب او أو تخيير الطلب قد يكون طلب فعل وقد يكون طلب ترك طلب الفعل على سبيل الحت طلب الفعل ليس على سبيل الحت ان كان على سبيل الحت هو الايجاب ان كان ليس على سبيل الحت هو الند ان كان طلب الطرق على سبيل الحت إن كان طلب الطرق على سبيل الحتف هو الحرام إن كان ليس على سبيل الحتف فهو المكروه التخيير استواء الطرفين فبهذا تصبح الأحكام التكلفية تصبح الأحكام التكلفية خم الأح أقسام الأحكام التكلفية خمسة المسألة التي بعد ذلك المسألة الخامسة هل اتفق أهل العلم على أن الأحكام التكلفية خمسة يعني هل هناك إجماع من اهل العلم ان الاحكام التكلفية خمسة نكمل نكمل الذي عليه جماهير اهل العلم قول الجمهور ان الاحكام التكلفية خمسة وخالف في ذلك الحنفية فقالوا الاحكام التكليفية سبعة الاحكام التكليفية سبعة ما هي قالوا هي الفرض. والإيجاب الفرض والواجب الفرض والإيجاب والكراهى والكراهى قالوا والكراهى التحريمية والكراهى التحريمية والحرام والكراهى التنزيهية والندب والإباحة نعود مللاً ثانية الحنفية قالوا أن الأحكام سبع وهي الفرض الفرض والإيجاب والكراهى التحريمية والكراهه التنزهية والندب والإداء وال والإباحة فزادوا الفرض والجمهور يقولون الفرض والواجب فالجمهور يقولون أن صلاه أن صلاة الظهر واجبة وأنها فريضة وصيام رمضان يقولون صيام رمضان واجب وصيام رمضان فرض الحنفية يفرقون يقول هناك فرق بين الواجب والفرض طب ما وجه هذا هذا التفريق سبب التفريق بين الفرض والواجب أنهم يقسمون الطلب يقسمون طلب الفعل على سبيل الجزم إلى قسمين طلب الشارع الفعل على سبيل الجزم بدليل قطعي يعني إذا كان طلب الفعل الذي على سبيل الحتم والإلزام إن كان بدليل قطعي كالقرآن والحديث المتواتر يسمون هذه اه فرض وإن كان بدليل ظني يسمونه وإن كان إن كان هذا الفعل على سبيل الجذب بدليل قطعي هذا يسمونه فرضا وإن كان بدليل ظني يسمونه واجب ولذلك الأحناف يقولون أن الوتر واجب الوتر اه واجب خلافا ل الجمهور وطبعا سبب التفريق بين الحرام والكراهه التحريميه زودوا كراهه تحريميه الجمهور عندهم حرام هم عندهم حرام وكراهه تحريميه النوم يقسمون طلب الترك على قسمين إن كان طلب الترك على سبيل الحتم والإلزام بدليل قطعي كالقران والسنه المتواتره قالوا هذا حرام وان كان الطلب الترك على سبيل الحتم والإلزام بدليل ظني قالوا هذا مقرو كراها تحريمية وهذا اصطلاح خاص بالأحناف ولكن الصواب ما عليه الجمهور ولذلك يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فليعلم أن قول الأحنافية هذا قائم على اصطلاح خاص حادث لا تعرفه الصحابة ولا السلف هذا الاصطلاح اصطلاح خاص حادث خاص بالأحناف وت تقسيم الأحكام أو القول بأن الأحكام التكلفية سبعة إنما الذي عليه الجمهور والذي عليه صار عليه جماhil الأهل العلم أن الأحكام التكلفية خمسة الإجب الإجب الندب الإباحة التحريم الكراهى فالجمهور يقولون الزنا حرام ويقولون صيام رمضان فرض وصيام رمضان واجب وصيام رمضان واجب المسألة التي بعد ذلك الإيجاب أظن نكتفي بهذا سبحانك اللهم نشهد نشر لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك